كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْفَرُونَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَبُ الشَّرَّ يَومَ إِذِلٍّ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالْعَوَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ شَرَّا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا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 ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحج واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك اولئك شر مكنوا وضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل نذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 أفلا م يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشرها وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أ هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صدرنا عليها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 ثمّ قبضناه إلينا قبل ضيّ سيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشرا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ما طهرا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 وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفجا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا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 وقد كذبتم فسوف يكون لزاما